الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن الله جل وعلا قد تفضل على الخلق ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليكون سبباً لإصلاح أحوالهم في الدنيا ونجاتهم يوم القيامة وأنزل عليه القرآن العظيم المبين لجميع الأحكام وأيده بالسنة الموضحة لكتاب الله والمبينة لما فيه قال تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أراد المروان يفهمهما حق الفهم فلا بد أن يتعلم قواعد الفهم والاستنباط التي سطرها العلماء في كتب علم الوصول من أراد أن يستنبط الأحكام من الأدلة فلن يتمكن إلا بمعرفة هذه القواعد ومن رغم أن يستنبط الأحكام بدون معرفة هذه القواعد فإنه سيأتي بفقه فوضوي متناقض ثم إن النصوص الشرعية قد يرج على بعض الأذهان أن بينها تعارض. وإن كانت الشريعة منزهة عن التناقض والتعارض لكن بعض الأفهام قد لا تفهم بعض النصوص فتظن أنها متعارضة وحينئذ نحتاج إلى قواعد علم الأصول من أجل معرفة مدلول هذه النصوص من جهة ودرء التعارض عنها من جهة أخرى علم الأصول علم يحتاجه الناس في فهم الكتاب والسنة ويحتاجه الناس أيضا في فهم كلام أهل العلم لأن علماء الشريعة يستعملون مصطلحات هذه المصطلحات لا توجد مفسرة إلا في هذا العلم علم الأصول عندما يقرأ الإنسان في بعض كتب التفسير أو في كتب شروح الحديث يجدهم يستخدمون مثلا دلالة إشارة ودل النص بطريق التنبيه وإذا أردنا أن ننقحا مناط المسألة ونحن ذلك هذه كلها مصطلحات لا يمكن أن نعرفها إلا بدراسة كتب الأصول قد يزهد بعض الناس في علم الأصول بدعوى أن هذا العلم يشتمل على قواعد منطقية ونقول المنطق علم مستقل قد يتأ بقواعد المنطق فتوضع في هذا العلم كمقدمة له لأن المنطق قد بني على كيفية على فهم الأشياء المفردة وطريقة فهم النسبة بين الأشياء المركبة فمن ثم نحتاج إلى طريقة تركيب الأدلة المذكورة في المنطق قد نحتاج إليها في بعض الكتابات وبعض البحوث الأصولية يأتي آخرون فيقولون هذا العلم علم الأصول ألف فيه بعض علماء الكلام ونقول أيضا ألف بعض علماء الكلام في التفسير في الحديث في الفقر فهل معنى هذا أن تترك هذه العلوم من أجل بعض المؤلفين فيها؟ علم الأصول يبنى على شيئين الأول النصوص الشرعية فإن قواعد الأصول أخذ كثير منها من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة فمزال قاعدة حجية السنة أخذت من قوله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوا وقاعدة الأمر للوجوب أخذت من قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وكذلك تستمت قواعد الوصول من لغة العرب لأن القرآن والسنة قد جاء باللغة العربية فمن أراد أن يفهم هذين الدليلين فلا بد أن يعرف طريقة العرب في فهم كلامها إذا تقرر هذا فإن علماء الشريع قد اعتنوا بالتأليف في هذا العلم وقد تفاوتت مؤلفاتهم ليكون هناك تدرج في التعلم وممن ألف في هذا العلم الشيخ عبد الله البابطير رحمه الله تعالى قد الشيخ فيما أظنه سنة 1282 وقال وهو من العلماء الذين يرجع إليهم في كثير من علوم الشرع في زمانه وقد نفع الله به وقد ألف مؤلفات متعددة منها ما ألفه في علم الأصول حيث ألف هذا المختصر الذي بين أيديكم وجعله بمثابة التعريفات للمصطلحات الأصولية ثم ألف كتاب المختصر في أصول الفقه وجعله على عشرة أبواب بحيث يكون شاملاً لكثير من مسائل الأصول فهذا الذي بين أيدينا بمثابة التقدمة أو الدرجة الأولى في التعلم لعلنا إن شاء الله تعالى نقرأ هذه الرسالة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال العلامة عبد الله أباب قبل رحمه الله تعالى القواعد جمع قاعدة وهي ثف كلي ينطبق على جزئيات لتعاف أحكامها الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه والحرام بالعكس أي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه والمكروه بالعكس أيما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب في فعله والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه والفرض والواجب مترادفين في لكن الحنفية قال وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية وإلى معين ومخيّب وإلى مطلّم ومؤقت والموقف إلى مضيق وموسّع والمدوب والمستحب متراذفان والمسنون أخص المهم والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما يستوي في عقول وترقى عقله وعلى المشكوف فيه ذكر المؤلف هنا عدد من المصطلحات أول هذه المصطلحات مصطلح القواعد فإن علم الأصول يراد به القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة احتجنا إلى تعريف القواعد لأن علم الوصول قواعد فعرف القاعدة بأنها حكم كلي المراد بالحكم الكلي أن ذات الحكم ليس فيه استثناءات مثال ذلك قولنا الأمر للوجوب القاعدة في ذاتها حكم كلي لأننا قلنا الأمر وهو مفرد عُرِّف بأل فيفيد العُموم وكون بعض الجزئيات تستثنى ليس معناها أن القاعدة ليست كلية القاعدة في ذاتها كلية وإن لم تنطبق على جميع الجزئيات ومن هنا نعلم أن الصواب في تعريف القواعد أنها حكم كلي وإن وجدت مستثنيات لها فالحكم كلي ينطبق على جزئيات الجز يقابل الكل وهو والمراد به الأفراد التابعة للكليات. قوله لتعرف أحكامها أو لتعرف أحكامها يعني أننا إذا طبقنا القاعدة الكلية على تلك الجزئيات فإننا نتمكن بذلك من معرفة أحكام الجزئيات من أمثلة ذلك عندما تقول الأمر للوجوب هذه قاعدة من جزئياتها وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين هذه أوامر فإذا طبقنا القاعدة الكلية الأمر للوجوب عرفنا من خلال ذلك أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة وأن الركوع مع الراكعين بصلاة الجماعة واجبة ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أقسام الحكم التكليفي فإن الأحكام الشرعية الحكم إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه عندما تقول فلان طويل هذا حكم فلان قصير هذا حكم والحكم الشرعي يرادب خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخير أو الوضع خطاب الشارع في آية قرآنية أو في حديث النبوي المتعلق بأفعال المكلفين لإخراج الخطاب الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين مثل الآيات القرآنية. التي تصف يوم المعاد ويوم القيامة هذه لا تتعلق بأفعال المكلفين فلا تكون حكما بالاقتضاء أو التخير لإخراج مثل قوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون فإن هذا خطاب من الشارع تعلق بأفعال المكلفين لكنه ليس حكما شرعيا لأن ليس فيه اقتضاء ولا تأخير والمراد بالاقتطاع الطلب مراد الطلب والطلب قد يكون طلب للفعل وقد يكون طلب للترك قد يكون طلب جازماً وقد يكون طلبا غير جازم وبذلك نعرف أن الأحكام التكليفية على خمسة أقسام قسم الأول الواجب هو ما طلبه الشارع طلبًا جازماً والحرام وهو ما طلب الشارع تركه طلبًا جاز ما طلب الشارع وتركه طلبًا جازما والثالث المندوب وهو ما طلب الشارع فعله بطلب غير جازم والرابع المكروه وهو ما طلب الشارع تركه بطلب غير جازم. يبقى معنا الخامس وهو المباح والذي عبرنا عنه بقولنا التخيير إذن عندنا الأحكام التكلفية كم نوع خمسة أنواع النوع الأول الواجب وعرفه المؤلف بأنه ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه ومن أمثلته الصلوات الخمس المفروضة لا يصح أن نمثل الواجب بالصلاة إن الصلاة منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب وإنما نقول الصلوات الخمس الصلوات الخمس من فعلها فإنه يستحق الثواب ومن تركها فإنه يستحق العقاب لماذا قال ما يستحق ولم يقل ما يثاب على فعله لأنه قد يوجد ملغيات للثواب مثل الردة يفعل الإنسان الواجب ثم يرتد فيبطل ثوابه واجره فلذلك ما يستحق الثواب يعني الأجر والجزاء الحسن بفعله قوله بفعله لإخراج الحرام فإنه لا يستحق الثواب بفعله وإنما يستحق العقاب وليخراج المباح فإنه لا ثواب في فعله وقوله هنا والعقاب بتركه أي يستحق العقاب بترك الواجب هذا التعريف للواجب هو تعريف له باعتبار نتيجته وأثره لأن استحقاق الثواب والعقاب هذا أثر ونتيجة كان الأول أن نعرف الواجب بذاته فنقول الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما وجعل الواجب هو الحكم هو طريقة الفقهاء وأما طريقة الوصوليين فيقولون الوجوب لأن الحكم عند الوصوليين هو ذات الخطاب وليس أثره لذلك قال الواجب هذا حكم عند الفقهاء والواجب أثر الخطاب مثال ذلك قولنا أقيم الصلاة هذا خطاب هذا وجوب هو خطاب وحكم شرعي على طريقة الوصولية أما قولنا الصلاة واجبة هنا واجبة ليست وجوب فهذا حكم على طريقة الفقهاء هذه مصطلحات نعرف طريقة الفقهاء ونعرف طريقة الأصوليين علشان نميز بين مصطلح أولى ومصطلح مصطلح لنفهم كلام كل منهم الحكم الثاني الحرام وهو ما يستحق الثواب بتركه ويستحق العقاب بفعله. مثال ذلك أن يمثل شرب الخمر الزنا وهنا يستحق العقاب بفعل هذه الأمور ولا يستحق ويستحق الثواب بتركها ولا بد أن يلاحظ في استحقاق الثواب والعقاب في الواجب والحرام من أموره الأمر الأول ملاحظة وجود النية فلا ثواب ولا عقاب إلا بنية فمن فعل الواجب بدون نية التقرب لله فإنه لا يؤجر ومن ترك الحرام بدون نية التقرب لله فإنه لا يؤجر مثال ذلك تركتم الدخان لماذا تركتم الدخان؟ قال واحد من أجل الصحة قلنا لا ثواب في هذا قال الآخر هذا الأمر أصلا لا يخطر على بالي فحينئذ لا يؤجر لماذا؟ لأنه لم توجد نية فلا يؤجر على ترك الحرام إلا بنية التقرب لله عز وجل هكذا في الواجب لا يؤجر على فعل الواجب إلا بنية التقرب لله عز وجل الأمر الثاني في العلم لا بد أن يلاحظ جانب العلم فإنه لا يؤجر ولا يعاقب إلا مع العلم لو جان إنسان و جهل واجباً من الواجبات الشرعية فلم يفعله لجهله فحينئذ نقول لا يعاقب مثله من أقدم على حرام يظن إباحته فمثل هذا لا عقاب عليه لماذا؟ لجهله إذا من شروط من شروط الثواب والعقاب العلم الأمر الثالث قضية الإطلاق والتخير هناك واجبات يخير فيها فلا يعاقب العبد على تركها إلا إذا تركها مطلقاً مثل خصال كفارة اليمين فالعقاب لا يكون بترك الواحد منها وإنما يكون بتركها جميعا قال الحكم الثالث المندوب والمراد بالمندوب ما طلبه الشارع طلبا غير جازم ومن أمثلته السنن الرواتب لأن الشارع طلبها طلب غير جازم المندوب حكمه أن من فعله فإنه يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه يستشكل بعض الناس كلمة يستحق فيقول كيف تقولون على الله أو كيف توجبون على الله حقوقا الله جل وعلا لا يجب عليه شيء يفعل ما يشاء والجواب عن هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يوجب على نفسه بعض الأشياء فلما نعم من مثل هذا و يدل على هذا حديث معاذ قال تدري ما حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إذا هم فعلوا ذلك فهذا الإيجاب على الله هو من الله جل وعلا إيجاب منه على نفسه وليس استحقاق أو إجابة من العباد على ربهم مجرد من يمثل لنا بمندوبات سيام يوم الاثنين والخميس تقدم معنا أن طريقة الأصوليين هي ذات أن الحكم هو ذات الخطاب الوجوب أو الإيجاب والندب والتحريم واليباح والكراهة وأن طريقة الفقهاء أن الحكم هو أثر الخطاب وقلنا بأن المؤلف سار على طريقة الفقهاء فجعل الأحكام الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح. طريقة المؤلف على طريقة الفقهاء من يأتي بمثال على الندب؟ سنة الظحاء السواك هذه كلها مندوبات متى يجر الإنسان عليها؟ متى نوى التقرب بها؟ لله عز وجل وطاعة أمر الله قال والمقروه بالعكس أي عكس المندوب وما يستحق التواب بتركه، ولا عقاب في فعله. المكروه وما طلبه الشارع، ما طلب الشارع وتركه طلبا غير جازم. مثال المكروه، من يمثل؟ أكل الثوم والبصر على قول بعض الفقهاء. مع الصوت تمسح من الخلاب اليمين على أحد الأقوال في هذه المسألة الشرب حال القيام السمر بعد الحديث بعد صلاة العشاء المشي بالنعل الواحدة لبس النعال قائما طيب. القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفي المباح يرادب المباح ما دين الشارع في فعله وتركه فلم يطلب الشارع فعله ولم يطلب الشارع تركه ومن أمثلته الأكل أكل التفاح كل التفاح بأن الأكل مطلوب في الجملة مباح في الأفراد. كنوا ياكلوا فاحن هذا مباح أما الأكل في جملته واجب لأن هذا لم يأكل الداء إلى هلاك وتلف وتلاحظون هذا في الأحكام فإنه قد يكون الشيء واجبا في جملته لكن يكون مباحا في جزئياته. فيكونوا مطلوباً في الجملة وأما في أفراد فيكونوا مباحاً مثاله أيضاً لبس الثوب فإن اللبس مأمور به شرعة للستر العورة لكن كون الملبوس ثوباً هذا من المباحة أيضا من أمثلة المباح الذهاب الآياب ركوب السيارة قال المؤلف حكم المباح أنه لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا ولا ولابد من ملاحظة أن الأحكام التقليفية قد تتغير فيكون هناك أمور على حكم تكليفي فتتغير بعض متعلقاتها فيتغير حكمها مثال ذلك أكل التفاح ما حكمه مباح إذا كان التفاح مملوكا للغير أصبح حراما مثله أيضا النوم قد ينوي لإنسان بنومه التقوي على الطاعة فيكون ماجورا على نومه وينتقل نومه من خانة الإباحة إلى الاستحباب هكذا الكلام مباح فعندما يكون الكلام مع الآخرين بإطابة القول فيكونوا فالمقصود أن الأحكام قد تختلف باختلاف المتعلقات التي تتعلق بها أيضا لا بد أن تلاحظوا أن الأحكام تتعلق بالأفعال وأما الذوات فإنه لا يحكم عليها بحكم. ما حكم اللاقط؟ تقولون مباح خطأ ذات تالي لا حكم له وإنما الحكم استعماله لأن هذا هو الفعل ما حكم عبد الله؟ قل ذات ليس له حكم وإنما نقول الحكم في الأفعال المتعلقة به ما حكم إكرام عبد الله مندوب ما حكم ضرب عبد الله حرام طيب قال المؤلف والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية معنى كلمة مترادفين أنهما اسمان لمسمى واحد مثال ذلك هذا الجهاز نسميه جوال ونسميه محمول ونسميه منقول كلها مسميات على مسمى واحد هذا يسمى ترادف عندما نسمي الأسد ونقول الليث ونقول ذرغام غضنفر إلى غير ذلك من الأسماء قسورة كل هذه أسماء تسمى يسمى بها حيوان واحد هذا يسمى ترادف هكذا الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور بمعنى أنهما يدلان على مدلول واحد وبالتالي يكون معنى الفرض هو ما طلبه الشارع طلبا جازما وحكمه أن فاعله يستحق الأجر وأن تاركه يستحق العقوبة الحنفية يخالفون ويقولون الفرض له معنى غير معنى الواجب ما معنى الفرض عندكم وما معنى الواجب قالوا الفرض ما جاء طلبه بدليل قطعي والواجب ما جاء طلبه بدليل ظني ما معناه القطع؟ أي الجزم مراد به الاعتقاد الجازم أو الإدراك الجازم الذي لا يرد عليه دليل الذي لا يرد عليه احتمال مبني على دليل هذا العمود بين أيديكم تقطعون به أو لا تقطعون؟ ندركه بإدراكا جازما وبالتالي نقطع به السيارة التي كانت واقفة عند باب المسجد قبل دخولنا هل لا زالت واقفة؟ نظن أنها واقفة ويحتمل أن تكون قد ذهبت فهذا ظن إذا عرفنا الفرق بين القطع والظن ومن أمثلة هذا عندهم الصلوات الخمس فإنها ثبتت بدليل قاطع وبالتالي يسمونها فروضا بينما صلاة العيد عندهم واجبة لأنه قد جاء الأمر بها لكن بدليل ظني يجعلون صلاة العيد من الواجبات فقهاء الحنابلة أو بعض فقهاء الحنابلة قد يقسمون بين الفروض والواجبات في بعض المواطن عندك مثلا في الصلاة هناك فروض لا تصح الصلاة إلا بها ولا تسقط حالة النسيان وهناك واجبات يلزم الاتيان بها لكن من تركها ناسيا مثال الأول فروض الركوع والسجود مثال الثاني الواجب في الصلوات تشهد الأول الخلاف بين الحنفية وغيرهم في التفريق بين الفرض والواجب خلاف اصطلاحي ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا فالأمر سهل مجرد اصطلاحات إذ عند الجمهور أن الواجبات متفاوتة فبعض الواجبات آكد من بعضها الآخر وبالتالي فالخلاف بين الجمهور والحنفية في هذه المسألة إنما هو اختلاف في الأسماء ولا يترتب عليه ثمرات قسم المؤلف بعد ذلك الواجب إلى نوعين الأول الواجب ينقسم انقسامات مختلفة باعتبارات متعددة في التقسيم الأول الواجب باعتبار المطالب به فإن الواجبات تنقسم إلى قسمين فروض أعيان وفروض كفايات المراد بفرض العين هو ما يطالب به الشخص بعينه بحيث لا يجزئ أن يقوم به غيره ولو قام غيره بذلك الواجب لم يسقط الإثم عنه بخلاف فرض الكفاية والمراد بفرض الكفاية ما يخاطب به المجموع ويسقط الإثم بفعل البعض له بعض الناس يقول فرض العين هو الواجب على كل أحد وهذا خطأ لأن هناك فروض عيان لا يخاطب بها كل أحد مثال ذلك من يمثل فرض عين؟ صلاة الجمعة هذه فرض عين يخاطب به الناس بعيانه مع أن صلاة الجمعة لا يخاطب بها النساء ولا يخاطب بها المسافرون ولا المرضى فهنا صلاة الجمعة فرض عين لأن من وجبت عليه لا يسقط الإثم عنه بفعل غيره له فقول من قال فرض العين ما خوطب به الجميع هذا خطأ من يمثل بمثال آخر لفرض العين صيام رمضان أنت مخاطب بصوم رمضان لو صام الآخرون رمضان ولم تصم أنت هل تسلم من الإثم؟ لا تسلم من الإثم من يمثل بفرض كفاية؟ صلاة الجنازة هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين تلاحظون أن في فرض العين المصلحة متعلقة بالمكلفين والمخاطبين بينما فرض الكفاية المصلحة متعلقة بوجود الفعل متى وجد الفعل؟ تحققت المصلحة من يمثل بمثال آخر لفرض الكفاية؟ توصيل الميت إذا قام به البعض كفى؟ لأن المراد وجود الفعل وهو تقسيل الميت وليس المراد تعلق الفعل بالمكلفين التقسيم الثاني من تقسيمات الواجب تقسيمه باعتبار تعين الفعل أو التقيير فيه وينقسم إلى قسمين القسم الأول الواجب المعين بحيث لا يجزئ غيره عنه مثال ذلك الصلوات الخمس الصلوات الخمس فرض, عين. فرض معين هل يمكن للإنسان أن يأتي ببدل عن الصلوات الخمس فتجزئه وتسقط الصلوات الخمس عنه؟ لا يمكن مثال ذلك أيضا صيام شهر رمضان هذا واجب معين هناك واجبات يخير فيها بحيث يكون للإنسان حق الاختيار بين فعلين فأكثر فمتى أدى أحد هذين الفعلين برئت ذمته؟ مثال ذلك قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به يدا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك في هذه الآية أن من فعل محظور حلق الرأس فإنه يخير بين ثلاثة أمور إما صيام ثلاثة أيام أو يطعام ستة مساكين بمكة أو ذبح شات بمكة لمساكينها والإنسان في هذا على التخيير ما الواجب من هذه الارتصال؟ كل واحد منها واجب أيضا يمكن تقسيم الواجب باعتبار وقته إلى مطلق ومؤقت المراد بالمطلق ما لم يحدد وقته بحيث يجوز للمكلف فعله في أي وقت ومثال ذلك كفارة اليمين يمكن أن يفعلها اليوم يمكن يفعلها غدا وبعد أسبوع وبعد شهر هكذا أيضا النذر إذا أوجب على نفسه فعل أمر بواسطة النذر فحينئذ لا يتحدد هذا بوقت النوع الثاني المؤقت وهو الذي لابد أن يكون فعل الواجب فيه داخل الوقت المحدد شرعا من يأتي لنا بمؤقت الصلوات الخمس هذا مؤقت لأن كل وقت صلاة له بداية وله نهاية. الواجب المؤقت ينقسم إلى قسمين مضيق وموسع والمراد بالمضيق الواجب الذي لا يتسع وقته لاداء واجب آخر من جنسه من أمثلته صيام رمضان هذا واجب مضيق هل يمكن في صيام أيام رمضان أن تصوم يومين في يوم واحد؟ ما يمكن لا يتسع وقته. لفعل واجب آخر من جنسه النوع الثاني الواجب الموسع وهو الذي يتسع وقته لفعل واجب آخر من جنسه ومن أمثلتها الصلوات الخمس فإن صلاة الظهر مثلا يبتد وقتها من زوال الشمس ويستمر إلى دخول وقت العصر. يمكن للمكلف أن يصل صلاة الظهر في هذا الوقت مرات متعددة. هذا يسمى واجب موسع. نسألكم في هذا سؤالين. السؤال الأول قضاء رمضان. هل هو واجب موسع أو واجب مضيق موسع. موسع القول الأول يقول موسع والقول الثاني مضيق طيب. إذن نقول الجواب أنه يكون موسعا مضيقا في وقت واحد أما التضييق فمن جهة الوقت اليومي، لأن يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل يمكن أن تصوم في هذا اليوم صيامين؟ الحمد لله، الله هل يمكن تصوم في هذا اليوم؟ اليوم الواحد صيامين ما يمكن ويكون موسعا من جهة جملة الأيام يمكن تصوم اليوم يمكن تصوم غدا يمكن تصوم بعد غد فقضاء رمضان يكون إلى رمضان القادم وبالتالي يكون موسعا من جهة الأيام حتى يكون آخر الأيام فيتضيق الوقت السؤال الثاني في الحج هل هو واجب موسع أو واجب مضيق هذا فيه جهتان الجهة الأولى وقت الحج السنوي لا يمكن أن يؤدي أن الإنسان فيه الحج مرتين فبالتالي هو مضيق من هذه الجهة أما من جهة السنوات فهل الحج واجب موسع ولا مضيق ينبني على الخلاف في مسألة هل الحج على الفور أو يجوز تأخيره فإن قلنا الحج على الفور كان واجبا مضيقا وإن كان ليس على الفور كان واجبا موسع هذا البحث كله في تقسيمات الحكم الأول وهو الواجب أما من جهة الحكم الثاني وهو المندوب الواجب الموسع ما هو وقت الوجوب في الواجب الموسع جميع وقت الواجب وموسع وقت الواجب عند الجمهور خلاف اللي بعضاهم لو فعل الصلاة في أول الوقت قيل أدى الواجب وفعل الواجب والصلاة من أول الوقت إلى آخر وهي واجبة فإن قال قائل ألا يجوز له التأخير؟ فناقول نعم يجوز له التأخير وهذا بمثابة الواجب المخير الواجب المخير في ثلاث خصال قد يترك الخصلة الأولى وينتقل إلى الثانية مع أن الخصال الثلاث كلها يقال عنها بأنها واجبة هكذا في الوقت جميع الوقت وقت للوجوب. لكنه لا يأثم بترك الوقت في بترك الواجب في أول الوقت لأنه أتى ببدله تقدم معنا أن العقاب إنما يكون في الواجب إذا لم يكن هناك بدل وكان الترك تركا مطلقا أما من ترك الواجب وأتى ببديل له مشروع فإنه لا يأثن به تقدم معنا أن المندوب ما طلب الشارع فعله طلباً غير جاسم ومثلنا له بصلاة الليل، سنن الرواتب، وصيام الاثنين المندوب مرةً يسمى مستحب لأن الله عز وجل يحب فعل النوافل. والمندوب والمستحب مترادفان أي أنهما اسمان يطلقان على مسمى واحد مثل ما مثلنا بالجوال وهناك أسماء أخرى مثل نافلة نوافل ومثل رغيبة قال المؤلف والمسنون أخص منهما أي أن هناك أفعال مندوبة ومستحبة لكنه لا يطلق عليها بأنها مسنونة وهذا عند المؤلف وجماعة أن المسنون هو ما ثبت استحبابه بدليل من السنة أما ما ثبت استحبابه بطريق القياس وهذا لا نقول عن السنة وإنما نقول مندوب ومستحب من يمثل لنا بمستحب ثبت بطريق القياس معي. عندك مثلاً التسمية للاغتسال لم يأتي دليل يدل على مشروعية واستحباب التسمية للاغتسال دليل من السنة وإنما أخذناه بطريق القياس على الوضوء فإن الوضوء يستحب له التسمية وورد فيه أخبار فقسنا الاغتسال على الوضو فهذا يسمى مستحب ومندوب لكن لا نسميه سنة على طريقة المؤلف لفظة السنة في أصل اللغة يراد بها الطريقة ولفظ السنة للعلماء فيها اصطلاحات مختلفة فالسنة عند الفقهاء يراد بها المندوب وبعضهم يخصه بالمندوب الثابت بدليل نصي والسنة عند أهل المعتقد يراد بها الطريقة المشروعة في الدين في مقابلة البدع، لذلك يقول هذا طلاق سني هذا طلاق بدعي، والسنة عند الأصوليين يراد بها. ما أثير عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله أو أفعاله أو تقديراته ويزيد المحدثون الصفات الخلقية ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بلفظة الجائز الجائز يطلق على إطلاقات مختلفة فإذا وجدت كلمة الجائز عند المؤلفين فانتبه فإنه يراد بها معاني متفاوتة وهذا يسمى الاشتراك وهو يقابل الترادف ترادف أسماء مختلفة والمسمى واحد وهنا اسم واحد على مسميات مختلفة هذا يسمى ماذا؟ اشتراك الجائز يطلق على المباح ما هو المباح؟ مادن الشارع في فعله وتركه بدون ثواب ولا عقاب كذلك يطلق لفظ الجائز على الممكن وهذا في الجائزات العقلية كل ما أمكن وقوعه فإنه جائز وكذلك يطلق فمثلا الإنسان جائز إنه ممكن وقوعه وخلقه هكذا أيضا يطلق الجائز على ما يستوي فعله وتركه عقلا لأن الأحكام العقلية على ثلاثة أنواع مستحيلات وهي التي لا يمكن وقوعها وواجبات أو متعينات مثال المستحيلات الجمع بين النقيضين في وقت واحد وهناك واجبات من مثل المخلوق لا له من خالق وهناك جائزات وهي التي يمكن وقوعها ويمكن عدم وقوعها وهو الذي عبر عن المؤلف بقوله ما يستوي فعله وتركه عقلاء كذلك يطلق لفظ الجائز على المشكوك فيه فالمحتملات نقول بأنها جائزة يمكن تقع يمكن لا تقع vores tælling er 5 minutter, eller vi fortsætter. Fortsætter. Alle er med. Alle er med. Alle er med. Alle er med. Alle er med. Alle er med. F anat hver, hatte أن الله ca على عرشه بائن من Allah والفاسد عكسه og اعتقاد الشيء على ما ingen andre wahda virИk, er drie men af hømen u ating, os at når han er العلم بالغير وهو tingene, for ما agle og alt第三 فهو ما قد kan med, og قالوا الاصل ما يبنى على غيره والفرع عكسه ما يبنى عليه قالوا ما علينا عليه غيره قالوا الاصل عليه غيره والفرع عكسه والفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد والمسنون ما فعله النبي صلى وقد تطلب السنة على الواجب نحو عشر من السنة بعد أن انتهى المؤلف من الأحكام التكليفية بدأ بذكر بعض المصطلحات الأخرى وابتداها بحكمين من الأحكام الوضعية أولهما الرخصة الرخصة هو ترك مدلول الدليل لدليل آخر فالرخصة قيام مقتضى التحريم مع وجود الإباحة إذن الرخصة استباحه ما كان ممنوعا مع وجود علة المنع بدليل خاص مثال هذا أكل الميت حرام وش الدليل حرمت عليكم الميت ما هو الم... لماذا حرمت الميت ما هو المعنى؟ نجاستها إيش؟ نعم، ما الضرر؟ ونجاسة الميتة. المضطر يجوز له أن يأكل من الميتة أو لا يجوز؟ هل زالت النجاسة من الميتة؟ فهنا العلة التي من أجلها ثبت التحريم وهي النجاسة لا زالت باقية، ومع ذلك. أجاز الشارع أكل الميتة لسبب خاص إذن الرخصة أن يكون المعنى الذي من أجله ثبت التحريم باقيا علة التحريم لا زالت باقية ومع ذلك مبيحة لسبب خاص من يمثل لنا برخصه؟ كان رخص في السلم، أرخص في العرائة. العرائة ما هي؟ بيع رطب بتمر أقل من خمسة أو بحيث يسلم التمر في الحال ويكون الرطب على. روس النخل لماذا العراية استثنية من أي شيء من المزابنة المزابنة بيع الرطب بالتمر لماذا منع الشارع من بيع المزابنة لأنه إذا بيع التمر مقابل للرطب التمر هو المرصوص المكبوس إذا بيع مقابل الرطب الذي جني حديثا يصبح هناك تفاوت في الحجم لذلك جاء الشرع بالمنع منه كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقصه إذا جف قالوا نعم قال فلا إذن طيب هذا المعنى وهو النقصان عند الجفاف يوجد في العراية أو لا يوجد موجود فهنا استبحنا المحظور مع وجود علة المنع مثال آخر السلم بيع مجهول سلم النقد الآن وأنا أسلم لك سلعة يمكن لم توجد بعد الأصل في بيع المجهول المنع منه، تحريمه، لماذا للجهالة؟ في السلم العلة موجودة وهي الجهلة وليست موجودة موجودة ولكن الشارع أباحه، فاستباحت محظور بيع المجهول في السلم مع وجود المعنى المعنى الذي من أجله ثبت الحظر وهو الجهلة هذا يسمى رخصة. والعزيمة بخلافها العزيمة هي الأصل وهي البقاء أو اتباع مقتضى العلة وعدم مخالفة الحكم للعلة ذكر المؤلف بعد ذلك تعريفات متعلقة بالإدراك فقال الاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس الاعتقادات والإدراكات على أنواع الإدراكات على أنواع هناك إدراك جازم هناك إدراك غير جازم الإدراك الجازم يسمونه قطع والإدراك غير الجازم يسمونه ظن وهناك تردد بين شيئين يسمونه شك وهناك توهم إدراك وليس إدراك الحقيقية يسمونه الوهم الإدراك الجازم ينقسم إلى تقسيمات مختلفة أولها من جهة الدليل هل الجزم له دليل أو جاءك الجزم بدون دليل وثانيها من جهة مطابقة الواقع فهناك جزم مطابق للواقع هناك جزم خاطئ مخالف للواقع سمى المؤلف هنا اعتقاد فاسد قال الاعتقاد هو الجزم بالشيء قوله هنا من دون سكون النفس كثير من أهل العلم يخالف هذه الجملة ويقول مع سكون النفس ويفرقون بين الجزم والعلم من جهتين الجهة الأولى أن العلم لا يكون إلا صحيحا بخلاف الاعتقاد لأنه مرة يكون صحيحا ومرة يكون فاسدا ومن جهة الدليل هل يحتاج هذا الجزم إلى دليل أم لا؟ قسم الاعتقاد إلى اعتقادين اعتقاد صحيح وهو الذي يكون مبنيا على دليل ويكون مطابقا للواقع ومن أمثلته اعتقاد أن الله مستوي على عرشه بائن من خلقه كما وردت نصوص قرآنية تثبت ذلك الرحمن وعلى العرش استوى والفاسد يعني الاعتقاد الفاسد عكس الاعتقاد الصحيح فهو اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه مثال ذلك إذا ظن, أن ظن الإنسان أو إذا جزم الإنسان بأن زيد ليس موجود ويكون موجودا ومن أمثلته الاعتقاد الفاسد اعتقاد بعض الناس أن الله لا يرى في الآخرة فهذا اعتقاد جازم لكنه مخالف لما سيقع وبالتالي يكون اعتقادا فاسدا الاعتقاد الفاسد هل هو جهل أو لا الجهل على نوعين النوع الأول الجهل البسيط وهو عدم الإدراك الخالد واقف عند الباب، كل أنا أعلم، هذا جهل بسيط، والنوع الثاني الجهل المركب والمراد به الإدراك الخاطئ المخالف للواقع، مثال ذلك إذا رأيت زيدا واعتقدت أنه خالد، هذا اعتقاد. خاطئ فيكون جهلا مركبا إذن عرفنا معنى الجهل أيها اعتقاد فاسد الجهل المركب قال المؤلف وقد يطلق الجهل على عدم العلم هذا أي النوعين؟ الجهل البسيط. ثم انتقل إلى تعريف الدليل. فقال بأن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمدلول خبري. من أمثلة الأدلة. فأوله تعالى وأقيم الصلاة هذا دليل لأننا إذا نظرنا فيه يمكن أن نتوصل بواسطته إلى معرفة حكم الصلاة حكم الصلاة هو المدرول والآية هي الدليل وبناء على هذا نعرف أن الدليل مؤثر في معرفة المدلول مؤثر بجعل الله له خلافاً لأشاعر الذين يرون أن الدليل غير مؤثر وإنما العلم المدلول يقولون هذا أمر يقذفه الله في قلب العبد لا علاقة للدليل به هذا كلام خاطئ، لأنه يجعل وجود الدليل وعدم وجود السواق فيخالف مدلول قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إن الرسول دليل قال الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه للعلم بالمدرول مثال هذا هناك أدلة عادية هناك أدلة نحوية هناك أدلة حسية مثال الأدلة الحسية النظر عندما شاهدت وجدت المكيف أمام عيني إذن النظر هذا يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري وهو وجود المكيف أمامي أراد المؤلف أن يرد على الأشاعر في هذه المسألة فقال وأما ما يحصل عنده الظن فرق بين ما يحصل به وما يحصل عنده فالذي يحصل به الظن معناه أنه مؤثر وما يحصل عنده الظن معناه أنه غير مؤثر ما يحصل عنده الظن العصر أنه لا يسمى دليلا لعدم تأثيره لكن يمكن أن يسمى دليلاً على جهة التوسع في الكلام مثال ما يحصل عنده أبداً لأحد منكم يجيب مثال طيب عندما نقول إذا جاء زيد فإن عمرا يأتي هل مجيء زيد هو الذي أثر في نفوسنا حتى اعتقدنا بمجيء عمر قل لا وإنما حصل العلم عند وجوده بخلاف الدليل الذي يحصل العلم بالمدلول بواسطة ذات الدليل ومن أمثلة ذلك عندما تقول وأقيم الصلاة نستفيد من هذا وجوب الصلاة من أين حصلت المدلول بذات الآية؟ هل حصل عنده ولا به؟ حصل الحكم وواجب الصلاة بذات الآية. أما مجيء عمرو هل مجيء عمرو الذي جاء حصل نتيجة مجيء زيد وإنما هو أمر مقارن له غير مؤثر فيه؟ إذن عندنا ما نحصل به العلم على نوعين مؤثر في المدلول وغير مؤثر في المدلول في المؤثر في المدلول نسميه دليلا وغير المؤثر الأصل أننا لا نسميه دليل وإنما نسميه مقارن ويجوز أن نسميه دليلا من باب التوسل. وضح هذا طيب تلاحظون أنه قد يكون التأثير في علمنا نحن وقد يكون التأثير في المدلول في الخارج مثال هذا ولادة المولود ناتجة عن آثار أنتج ال أو فعل الله أو قدر الله الجميع مثال ذلك في الولادة هل هناك ولادة بدون جماع يمكن؟ هل هناك ولادة بدون حمل إذا لابد طيب هل الجماع مؤثر ومنتج لتحصيل العلم إذن هو مؤثر في وقوع المدلول وهو الولادة لكنه ليس مؤثرا في علمنا نحن فهنا حصلت الولادة به ولم يحصل العلم به واضح هذا ولا عيدة؟ عيد عندنا المدلول هناك أشياء تؤثر في وجوده لكنها لا تؤثر في علمنا وهناك أشياء مؤثرة في علمنا بحصول المدلول وإن لم تكن مؤثرة في المدلول مثال هذا الجماع مؤثر في حصول المدلول وهو الولادة لكنه غير مؤثر في علمنا فكم من جماع حصل ولم يحصل معه ولادة عندما نقول بأن, مجيء بأن الدخان علامة على النار إذا الدخان هذا دليل هل الدخان هو الذي ينتج النار وإنما هو أثر له فبالتالي الدخان ليس مؤثرا في وجود النار لكنه مؤثر في علمنا فنحن حصل عندنا العلم بناء على وجود الدخل فالمقصود أن المؤثرات على نوعين مؤثرات توجد العلم في نفوسنا تسمى أدلة الثاني مؤثرات توجد المدلول لكنها لا توجد الإدراك عندنا فهذه لا تسمى أذلة عندما يوجد سحاب أسود كثيف معه برق ورعد هذا السحاب قد ينتج عنه المطر فالسحاب مؤثر في وجود المطر طيب هل السحاب مؤثر في وجود إدراك المطر في نفوسنا نقول غير مؤثر السحاب حينئذ يسمى دليلا توسعة، ولا يسمى دليلا على الأصل، لأن الدليل هو الموصل إلى المدلول، لكن لم يكن مؤثرا ومجدا للمدلول فإنه لا يسمى دليلا. هام أن تكون التراحت. بعد ذلك. انتقل المؤلف إلى أركان القياس أدلة الشريعة على أنواع منها الكتاب والقرآن العظيم ومنها السنة ومنها الإجماع ومنها الاستصحاب لأن يكون هناك حكم ثابت في الزمان الأول فنبقيه في الزمان الثاني القياس دليل عند بعض الفقهاء وطريقة لاستثمار الدليل عند آخرين لأن القياس لابد أن يكون مستنداً على أصل ثابت في الكتابة أو في السنة. القياس يبنى على أربعة أركان أصل وفرع وحكم وعلة جامع مثال ذلك ما حكم ركوب السيارة؟ من أين أخذنا حكم الجواز؟ قياساً على ركوب الدواب إذن الأصل ما هو ركوب الدواب ركوب الدواب جائز أو غير جائز ما الدليل والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها الفرع هنا ما هو ركوب السيارات الحكم الجواز العلة ركوبه دابة إلهما ركوب. طيب هنا الأصل فرعنا عليه الفرع، فالأصل بني عليه حكم غيره. إذن الأصل هو ما يبنى عليه غيره. فالأصل هو المحل الذي ثبت حكمه بواسطة الدليل أما الفرع فإنه مسكوت عنه في الأدلة بنيناه وألحقناه بالأصل وأعطيناه نفس حكمه هو في مسألتنا هنا سيارات. انتقل المؤلف إلى تعريف كلمة الفقه الفقه في اللغة الفهم وأما كلمة الفقه في الاصطلاح فتطلق على معاني مختلفة المعنى الأول معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد أنه ليس فيها دليل قاطع وهذه الطريقة سار عليها أبو المعالي جويني وجماعة فقصروا اسم الفقه على المسائل الظنية دون المسائل مقاطعة والقول الثاني بأن الفقه معرفة الأحكام العملية الشرعية وهذه طريقة أغلب الفقهاء لذلك في كتب الفقه يذكرون وجوب الصلاة وجوب الصلاة مسألة ظنية اجتهاديها ومسألة قاطعة طيب لماذا أدخلها في كتب الفقه؟ لأنها مسألة عملية الطريقة الثالثة جعل الفقه هو طريقة الاستنباط الفقه هو استنباط الأحكام من العدلة، والطريقة الرابعة جعل الفقه بمعنى معرفة أحكام الشريعة كلها سواء كانت عقديّة أو عملية وهذا الأخير هو مراد الشارع قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفكر في الدين ما المراد به يدخل فيها معرفة العقائد وما يدخل بعقائد غير فكر من العقيد غير فكر يقول هذا أصطلاح الشارع هذا هو أصطلاح الشارع عرف المؤلف المسنون هنا بتعريف غير السابق السنة قلنا أنها تطلق على معاني مختلفة عند الوصولين قد تطلق ويراد بها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعل أو تقرير وبعضها أمر به أمرا جازما وبعضها لم يؤمر به أمر جازما وتطلق مرة السنة ويراد بها المندوب كما تقدم معنا لكن يشترط أن يكون مندوبا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند المؤلف ومرات يستخدم لفظ السنة ويراد به أو يدخل في مفهومه الواجب كما في حديث عشر من السنة بلفظه من الفطرة وذكر منها السواك وهو مستحب وذكر منها الختان والمضمضة وهي واجبات فلفظ السنة يطرق على الطريقة المتبعة في الدين سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة يبقى عندنا المباحث اللغوية قال المؤلف رحمه الله تعالى والمجاز هو الكلمة المستعملة لغير ما وضعت له في استطلاح التخاطر بعلاقة مع قرينة وهو نوعان مرسل كليد النعمة والعين للرؤية واستعارة كالأسد للرجل الشجاع وقد يكون مركبا كما يقال للمتردده أمر عراكه قد مرجلا وتأخر أخرى وقد يقع في السنات مثل جد جده جد جده, جد جده ولإستيفاء كلام في إلقاء من آخر والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعته في, وضعت في استلاف التخاط والتأويل صرف اللفظ عن الحقيقة إلى مجازيه أو قصره على برد مذلولاته لقريبة احتضتها وقد يكون قريبا فيغفر فيه أن مرجع وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى ومتعسفا فلا يقبل نعم ذكر المؤلف هنا بحثا متعلقا بأنواع استعمالات الكلام وأن الكلام مرة يأتي على طريقة المجاز ومرة يأتي على طريق الحقيقة ما هو المجاز؟ هو للعلماء فيه طريقتان كان الأولى به أن يقدم الحقيقة أن هي الأصف إذن الحقيقة واللفظ المستعمل في موضع له وضعت العرب لفظ الأسد على الحيوان المفترس فعندما تقول الأسد في حديقة الحيوان كيف قد استعملت اللفظ وهو الأسد في موضع له وهو الحيوان المفترس هذا يسمى حقيقة وبعض أهل العلم يقول بأن الحقيقة هي استعمال اللفظ في موضع له الحقيقة هل هي الكلمة أو الاستعمال؟ هذا لمنهجان للعلماء هل هي الكلمة التي تستعمل في موضعة له تكون كلمة هي الحقيقة أو أن الحقيقة هو الاستعمال استعمال اللفظ في موضع له طريقتان للأصليين أما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير موضع له أو الكلمة واللفظ المستعمل في غير موضع له كلمة الأسد وضيعة الحيوان المفترس مرة تطلق ويراد بها الرجل الشجاع عندما تأتيك لفظة الأسد مرادا بها الرجل الشجاع تقول هذا مجاز مثال ذلك قولك رأيت أسدا يخطب هنا لفظ الأسد المراد به حيوان الشجاع الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع مراد به الرجل الشجاع فيكون هذا مجاز لأننا استعملنا لفظة الأسد في غير موضعة له هناك طائفة من أهل العلم يمنعون من وجود المجاز ويقولون بأن استعمال اللفظ غير موضع له لابد له من قرينة. استعمال اللفظ غير موضع له لا له من قرينة. فعندما استعملت لفظة الأسد، فالرجل الشجاع احتجت إلى أن تأتي بلفظة يخطب هذه قرينة على أن المراد ليس الحيوان المفترس وإنما المراد رجل الشجاع الذي ينكر المجاز يقول لا بد أن تنظر إلى الجملة كاملة. رأيته أسداً يخطب العرب لم تضع جملة أسداً يخطب للحيوان المفترس وإنما وضعته للرجل الشجاع فيكون حينئذ هذا من استعمال اللفظ بموضع له إذن من شأ الخلاف منين؟ هل ننظر إلى اللفظ مفرداً؟ ننظر إلى لفظ الأسد لوحده؟ وبالتالي إذا استعمل في الرجل الشجاع قلنا هذا مجاز أو ننظر في اللفظ بقرائنه فإذا نظرنا إلى اللفظ بقرينته نقول العرب لم تضع هذه الجملة كاملة إلا في الرجل الشجاع إن عرفنا من شاء الخلاف هذه المسألة والخلاف فيها هين يشترط للمجاز أن يكون هناك قرينة تدل على أن المراد غير اللفظ الحقيقي والقرينة هنا ما هي يخطب ولابد أن يكون هناك علاقة بين المجاز والحقيقة لو لم يكن هناك علاقة ما صح المجاز عندما قلت رأيت أسداً يخطب بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس علاقة العلاقة المراد بها وجه الشبه وهي هنا الشجاعة فإذا لابد في المجاز من شرطين هما القرينة دليل الصارف لللفظ عن حقيقته لا مجازة والثاني وجود علاقة بين الحقيقة والمجاز قال وهو نوعان مرسل يعني أنه غير مقيد ولا توجد فيه استعارة مثل استعمال لفظة العين في الرؤية فإن الأصل في لفظة العين أن يراد بها العضو الذي في البدن فإذا استعمل لفظة العين في الفعل الذي هو الرؤية أصبح هناك استعمال مجازي وهنا هذا الاستعمال لوجود صلة بينهما فالعين هي آلة الرؤية ولذلك قيل مجاز مرسل وقد يكون المجاز من جهة الاستعارة بأن تستعير لفظا وتستعمله في غير موضع له من أمثلته إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع وقد يكون المجاز مفردا لفظا مفردا مثل كلمة أسد كلمة واحد استعملناها مرة في الحقيقة وهي الحيوان المفترس مرة في المجاز وهو الرجل الشجاع وقد يكون المجاز مركبا يكون المجاز مركباً ومثل لها بقولي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى إذا استعمل في المتردد غير الجازم الأصل في كلمة تقدم رجلا وتؤخر أن المراد بها تقديم الرجل المعهودة التي هي جزء من البدن لكن هنا أريد به الرأي الرأي أريد بالرجل هنا الرأي طيب هل هناك تقدم أو تأخر ليس هناك تقدم ولا تأخر وإنما هناك توقف هناك إيش توقف تردد فاستعمل التقدم والتأخر في غير ما وضع له ما هنا ليس هناك تقدم ولا تأخر وجعله في جملة فحين إذن هذا يقال له مجاز مركب وقد يقع المجاز في الإسناد مثل جد جده يعني ارتفعت مكانته وعلت منزلته المجاز هنا إنما هو في إسناد الجد إلى الجد الجد إلى الجد وإلا فكل واحدة من اللفظتين استعملت في محلها لكن المجاز إنما ورد من تركيب اللفظين وقد يمثل له بعضهم بقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح وضعت في اليد، وإنما إيش أراد بهذا من يملك عقد النكاح؟ فهنا. المجاز في سناد عقد النكاح لليت. قال المؤلف في تعريف التأويل صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز. التأويل أعم من هذا المعنى الذي ذكره المؤلف. فإن التأويل يراد به صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح وقد يكون التأويل لدليل فيكون تأويلا مقبولا مثال ذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد الأصل في الفاء أن تكون التعقيب، فظاهر هذه الآية أن الاستعاذة أولا ثم أن القراءة اولا ثم تكون الاستعاذة فإذا قرأت القرآن فاستعذ لأن الفاء للتعقيب لكننا صرفنا هذا اللفظ عن ظاهره بدليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد أولا ثم يقرأ فهذا يسمى تأويلا وهو تأويل صحيح لورود الدليل عليه كذلك صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازة يسمى تأويلا عندما نقول قوله فظهر بذات الدين تربية يمينك ما المراد بتربيه يمينك؟ يد إذا نطلقنا لفظة اليمين على اليد هذا استعمال لللفظ الأصل في لفظ اليمين تشمل جميع أجزاء البدن يمينك كل اليمين لكننا استعملناها في اليد بخصوصها فهذا صرفنا اللفظ فيه من الحقيقة وهو جميع الجزء الأيمن من الجسد إلى المجاز وهو اليد فقط. تاريبة يمينه تعرفون معنى تاريبة تصبحت ترابا قيل المراد بعد قبرك كأنه دعا بأن يكبر وقيل بأن المراد بأنه استعمال كلمة دارجة على لسان العرب لا يراد بها حقيقته المقصود أننا صرفنا لفظ اليمين من حقيقته إلى مجازه ما الدليل؟ للستعمال العربي لأنهم يستعملون لفظ اليمين أو في عراف الناس في عهد النبوة نقل لفظ اليمين إلى اليد قال وقد يكون التأويل قريبا يعني أنه المعنى الآخر قد يكون قريبا وبالتالي نحتاج فيه إلى أدنى دليل تريبة يمينه هنا قريب من اليد وبالتالي لم نحتاج إلى دليل واضح في صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوه. فاكتفينا بأدنى مرجه لكن في مرات يكون المعنى المصروف اللفظ إليه معنى بعيداً بالتالي نحتاج إلى دليل قوي حديث أنت ومالك ليابيك ظاهره أن الولد ملك للأب لكننا صرفنا هذا اللفظ عن ظاهره بحديث أو بحديث لعن الله من باع حرا فأكل ثمنه من هذا حر ولو قال كن أنت ومالك لأبيك لك تضاء أنه يجوز له بيعه فهنا هذا التأويل فيه أصلا بعد بعيد الأصل فيه قوله أنت أن يراد به ذاتك لكن صرفناه عن الظاهر لوجود عن الظاهر صرفناه عن ظاهره إلى معنى بعيد لوجود دليل قوي النوع الثالث إذن عندنا تأويل قريب تأويل بعيد تأويل القريب والبعيد إذا كان بدليل قبلة نوع الثالث تأويل المتعسف والتعسف قد يكون مع عدم احتمال اللخ للمعنى المجازي المذكور أو إذا كانت الأدلة تدل على خلاف ذلك التأويل مثال ذلك عندما يؤول قولها الرحمن على العرش استواء باستولاء قل هذا تأويل متعسف لماذا لعدم وجود الدليل الدال على صرفه على صرف اللفظ عن ظاهرة والثاني أن الدليل قد دل على خلاف هذا التأويل فإن الاستيلاء ليس خاصا بالعرش ومستول على جميع الكائنات فلما خص العرش بذلك لا يوجد علاقة بين الاستواء والاستيلاء يمثل لهذا بحديث أيما أمرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل حيث حمله الحنفية على أن المراد به الإيمان و هذا صرف للفظ عن ظاهره إلى غير الظاهر فلا نقبل إلا بدليل. لأصل البقاء على ظاهر اللخ فيكون تأويلا متعسفا نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى والاجتهاد استفراغ الفقير المسعد لتحسير ضمن بكفل شرعي والفقير من يتمكن من لاستفراغ الأحكام الشرعية عن أدلتها وعمارتها التحسيرية وإنما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه كثنه من علوم الغريب والأصول والكتاب والسلمة ومسائل جدها ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالاجتهاد ما أخذ من الجهد وهو الطاقة والسعة قال بذل جهده أي بذل طاقته وسعته والاجتهاد في المعنى الشرعي استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي استفراغ ليدلك على أن الاجتهاد لابد فيه من بذل جميع الوسع فإن من نظر في مسألة ولم يبذل جميع وسعة فيها فإن اجتهاده لا يكون اجتهاداً معتبراً وهذا الذي يسمى التساهل في الفتوى ما معنى التساهل في الفتوى؟ عدم استفراغ الوسع في التعرف الحكم الشرعي ليس المراد بالتساهل بالفتوى الفتوى بالجواز مثلا إنما المراد بها الفتوى قبل تمام النظر وقوله الفقيه مراد به من له قدره على فهم النصوص الشرعية واستخراج الأحكام منها أما استفراء غير الفقيه وسعه في تحصيل العلم بالحكم الشرعي فهذا لا يسمى اجتهادا إنما يسمى إن كان بسؤال العلماء سميه تقليدا، وإن كان بالنظر في الكتاب والسنة كنا هذا ليس اجتهادا مشروعا، استفراء غير الفقيه، وسع بالنظر في الأدلة، قال هذا من التعالم يعني لا يملك أدوات الفهم والاستنباط. قول في تحصيل ظن بحكم شرعي. ظاهر هذه الكلمة أن الاجتهاد لا يكون بتحصيل القطع والجزم بالحكم الشرعي وكلمة الاجتهاد مرة تطلق على هذا الاصطلاح ومرة تطلق على هذا الاصطلاح فمرة تطلق كلمة الاجتهاد على تحصيل الحكم الشرعي سواء كان قطعيا أو ظنيا بحيث يكون الاجتهاد واستخراج الأحكام من الأدلة ومر يطلق لفظ الاجتهاد ويقصر على الظن فقط وهو ظاهر كلام المؤلف الشرعي والاجتهاد لا يكون اجتهادا إلا في استخراج الأحكام الشرعية أما استخراج الأحكام الحسية أو العادية هذا لا يسمى اجتهادا حسب الاستلاح الشرعي من هو الفقيه؟ قال هو القادر على استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية فالفقيه هو من يستخرج الأحكام من الأدلة هذا هو الفقيه أما من حفظ كتب الفقه فإنه لا يسمى فقيها. أوجب حفظ المغني وحفظ المحلى وحفظ جميع كتب الفقهاء. ولم يكن لديه قدرة لاستخراج الأحكام من الأدلة فهذا لا يسمى فقيها. هذا يسمى فروعي. لا يسمى فقيه. إذن الفقيه هو القادر على استخراج الأحكام من الأدلة. والفقهاء في الناس قليل قد يكون هناك نقلة في الأحكام ونقلة للفروع ونقلة للمذاهب لكن الفقهاء نوادر كله متى يكون الإنسان فقيها إذا استخرج وإذا تمكن من استخراج الأحكام من الأدلة. ما هي مؤهلات الشخص ليتمكن من استخراج الأحكام للأدلة؟ هناك أربع مؤهلات، أربع شهادات الأولى معرفة قواعد الفهم والاستنباط، قواعد الوصول من لم يكن عارفا بقواعد الوصول فإنه لا يعد مجتهدا ولا يتمكن من الاجتهاد حتى ولو حفظ الأحاديث وحفظ الصحيحين وحفظ السنن وحفظ وحفظ لا يعد فقيها حتى يعرف واعد الفهم والاستنباط. الشرط الثاني المؤهل الثاني معرفة مواطن الاتفاق والاختلاف لئلا يستخرج حكما وخالف إجماع للعلم. الثالث معرفة الأدلة الواردة في المسألة التي سيجتهد فيها فمن لم يكن عارفا بالأدلة فإنه لا يتمكن من الاجتهاد الشرط الرابع أن يكون عنده من معرفة اللغة العربية لغة ومفردات ونحوا ما يمكنه من فهم الأدلة وهذا هو الذي قال المؤلف هنا وإنما يتمكن من ذلك يعني يتمكن المسلم من الفقه والاجتهاد عند تحصيل ما يحتاج إليه فن من أمور واحد علوم الغريب واللغة العربية اثنين الأصول هي قواعد الفهم والاستنباط علم أصول الفقر ثلاثة الأدلة الشرعية معناها بقوله والكتاب والسنة ومعرفة محال الاتفاق والاختلاف عبر عنه بمسائل الإجمالية من وجدت فيه هذه الشروط فهو مجتهد يجب عليه أن يجتهد وحرم عليه أن يقلد غيره ننتقل للتقليد قال المؤلف رحمه الله تعالى والتقليد هو اتباع قول الغير بدون هجة ولا شبهة ولا يجوز التقليد في ولا في الألميات. ويقوم في العملية المحبطة الصنية والقطعية على غير المستند، ولا يجوز له تقليد غيره اعترقنه من اجتهاد، ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا في ما يخصه، ويأخذ بعد أن اجتهاد اتفاقاً. قال التقليد المراد به عمل الإنسان. واعتقاده بناء على مذهب غيره، مما ليس قوله حجة. فعندما يسأل إنسان عالما من العلماء، فيفتى في مسألة، فيأخذ بقول هذا يسمى تقليدا. أما الأخذ بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسها وبالتالي لا يسمى هذا تقليدا إذن التقليد هو اتباع قول الغير ممن ليس قوله حجة هل العمل بقول الصحابي يعد تقليدا نقول إن قلنا قول الصحابي حجة فحينئذ العمل بقوله ليس تقليدا العمل بالإجماع هل يسمى تقليدا واتباع قول الغير نقول لكن هنا قول الغير اعتبره الشارع حجة ودليلا وبالتالي لا يكونوا تقليدا إذا عرفنا حقيقة التقليد فننتقل إلى أحكامه أولا قال لا يجوز التقليد في الأصول ولا في العلميات الأصول قد يراد بها قواعد أصول الفقر وقد يراد بها العقائد فإن التقليد فيها يمنعه كثير من الوصوليين ويستدلون عليه بالآيات الآيات الواردة في ذم التقليد قال تعالى وإذا قيل لهم التبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه آبانا أو لو كان لا يعقلون لا يعلمون شيئا ولا يهتدون فذمت هؤلاء لتقليدهم في الباطل ونصوص أخرى ذمت من قلد قال فدل هذا على أن التقليد في الأصول في العقائد قواعد الأصول ممنوع منه والقول الثاني بأن التقليد في الأصول جائز سواء كان في العقائد حتى في أصل الدين وهو الشهادة أو كان في أصول الفقه. أما في أصول الفقه فإن الفقهاء والأصوليين يقسمون المجتهدين إلى أقسام هناك مجتهد مطلق لا يتقيد بمذهب إمام لا في الفروع ولا في الأصول وهناك أصحاب الوجوب وهم الذين يقلدون إمتهم في الأصول قواعد أصول الفقه ويخالفونهم فيه بعض المسائل الفقهية إذن أصحاب الوجوه هؤلاء لم يقلدوا في الأصول وهذا لا مانع لهم منه باتفاقه للعلم فدل هذا على وقوع التقليد في قواعد الأصول وأما إذا أريد بالأصول العقائد فإن إيجاب النظر والاجتهاد في مسائل العقائد لا دليل عليه ويدل على هذا أمور الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتحن الناس بالنظر في مسائل العقائد إذا جاء يأتيه العرابي الجلف فيشهد عنده الشهادتين ولا يسأل هل أخذت بهما نظرا أو بهما تقريدا دليلا آخر أن بعض الناس أسلم في عهد النبوة تقليدا لغيره بدون نظر ولا اجتهاد ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه لما جاء في الحديث سعد ابن عبادة وأسعد ابن زرارة عادوا إلى قومهم قالوا والله لا نحادثكم حتى تسلموا فأسلموا القوم والدوسي عاد إلى قومه فقال لا أخاطبكم حتى تسلموا فأسلموا فإنما أسلموا تبعا وتقليدا ومع ذلك صح صحح النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وأما الآيات التي وردت في ذم من قلد في العقائد فهي إنما وردت في ذم من قلد في الباطل أما من ذا من في الحق فإنه لم يرد ذمه في النصوص فإن قال قائل لأنه قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن المؤمن إذا وضع في قبره سئلة من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيجيب ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقبل منه ويقال نم صالحنا وراشدنا وأما الكافر والمنافق والمرتاب فإنه يقال من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك فيقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هنا هذا قلد ومع ذلك لم ينجو فدل هذا على ذم التقليد في الأصول والعقائد فنقول لا هذا دليل على إساقت التقليد فإن الأول الذي قال ربي الله لم يسأل من أين أخذت هذا ألا أخذته بالاجتهاد والتقليد وهكذا المنافق المرتاب يقول ها ها سمعت شيئا لأنه كان منافقا وكان مرتابا أما لو كان مؤمنا فإنه لا يدخل بهذا القسم قال المؤلف ويجب في العملية المحظة الظنية والقطعية على غير المجتهد مسائل الفروع يجب على العامي الرجوع إلى العلماء فيها كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في الحديث لا سألوا إذ لم يعلموا فدل هذا على أن العامي يجب عليه سؤال أهل العلم هذا نوع من أنواع التقليد ورد عن بعض الظاهرية هي يقول يجب الاجتهاد في كل المسائل لكن إذا نظرت لهذا القول وسألته ما المراد بالاجتهاد قالوا إذا أفتاه العالم بفتوى يسأل هل هذا حكم الشرع فإذا قال العالم نعم اكتفى بذلك هل يخرج عن التقليد بهذا هل يكون مجتهدا بسبب سؤاله للمفتي هذا السؤال لا يخرج وبالتالي الخلاف بينهم قريب المجتهد هل يجوز له أن يقلد غيره أو لا يجوز هذه المسألة على نوعين إذا اجتهد الإنسان في مسألة حرم عليه أن يقلد غيره فيها ووجب عليه أن يعمل باجتهاده هو وهذا بالاتفاق وهو الذي عبر عنه بقوله ويحرم التقليد على المجتهد بعد أن اجتهد اتفاقا طيب قبل أن يجتهد هناك مجتهد عند آلات الاجتهاد لكنه لم يجتهد بعض في المسألة هل يجوز لو أن يقلد غيره أو لا يجوز؟ جمهور أهل العلم يقول لا يجوز له أن يقلد غيره لماذا؟ لأن الأصل هو العمل بالنصوص هذا هو الأصل فالقادر على الأصل يجب عليه الأصل ولا يصار إلى التقليد إلا عند عدم القدرة على الأصل لأن الله عز وجل قد أوجب على المؤمنين اتباع النصوص اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون هذا هو الأصل فلا يجوز لنا أن ننتقل من الأصل إلى الفرع الذي هو سؤال العلماء إلا حال الضرورة والقادر على الاجتهاد ليس عنده ضرورة لسؤال العلماء وبالتالي يجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه ويدل على هذا قول التعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فدل هذا على أن الذين يعلمون لا يجوز لهم السؤال وإنما يعملون باجتهاد أنفسهم وسواء كان فيما يخص نفسه وفيما يفتيه لأن بعض الناس يقول القادر على الاجتهاد لا يجوز له أن يفتي إلا بناء على اجتهاد لكن فيها خاصة نفسه يجوز له التقليد يقلد غيره إذا لم يجتهد والصواب أنه لا يجوز له ذلك لا يفتي بناء على تقليد ولا يعمل بناء على تقليد لأنه قادر على الاجتهاد وبالتالي لا يحق له السؤال ولو كان من يراد تقليده أعلم منك أنت عندك آلة الاجتهاد فوجدت عالي من أعلم منك هل... وأنت لم تجتهد في المسألة بعد هل يجوز تسأله لأن أعلم منك تسأله لكن لا تعمل بقوله إنما يجب عليك أن تجتهد قال ولو أعلم منه ولو شارم الثلاث ولو كان من يريد أن يقلده أعلم منه أو كان صحابياً بناء على أن اتباع قول الصحابي لا يسمى أو بناء على أن اتباع قول الصحابي يسمى تقليدا لأن قول الصحابي عندهم ليس حجة وإذا قررنا بأن قول الصحابي حجة فحينئذ لا يسمى العمل بقوله تقليدا وإنما يكون واتباعا للدليل جمهور أهل العلم يقولون السؤال لا يكون إلا سؤال من المقلد لا يكون إلا لعالم حي أما الأموات فلا يجوز تقليده لماذا؟ قالوا لأن الله يقول فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والميّت لا يسأل ولأن ما يؤثر في الحكم أمور مختلفة قرائن وأحوال تختلف ما بين زمان وزمان وبالتالي قد ينزل العوام الحكم في غير محله لأن هذا الفقيه الميت إنما حكم بناء على قرائن وعلل كانت موجودة في زمان قد لا توجد في الزمان الآخر ثم إن المصطلحات قد تختلف وتتفاوت فيأتيك عامل ويأخذ بقول عالم سابق فينزل على غير محله هذا شيء من شرح هذا المختصر أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ونجعلنا وإياكم هداة المتقين. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشم الله ابدأ بأسئلة الأصول. صلوا معكم جماعة في المسجد. صلوا معكم جماعة في مسجدكم. في جماعة عوام صلوا في المسجد. قبل الالقامة بعشر دقائق جيب لنا أسئلة فكرة. سخان القول السائد هل تارك مذوب وافد المترو هذا بحث أصولي من قديم ومنشئ منشا هذا البحث هو في كون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك مسنونات ومستحبات في بعض المواضع هل يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مكروهاً؟ عرفتم منشأ البحث. النبي صلى الله عليه وسلم ترك السنن ما قام الليل في بعض الليالي، ما صام الاثنين والخميس في بعض الأسابيع. هل يقال بأنه فعل مكروهاً أو لا يقال؟ هذا هو منشأ البحث. لا يصح أن نصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مكروه، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المستحبات لبيان عدم وجوبها فيكون هذا مستحبا أو يكون واجبا في حقه لأننا قلنا قبل بأن الفعل قد توجد معه قراء تغير حكمه إلى حكم آخر في هذه الصورة ترك النبي صلى الله عليه وسلم المستحبات لبيان عدم الوجوب فيكون الترك في حقه مشروعا إما واجبا وإما مستحبا واضح هذا طيب إذن الأصل أن ترك المستحب المتجرد الذي ليس عنده شيء يعد محروها لأن ترك المستحب قد طلب شرعا فعل المستحب بطلب غير جاز فيكون تركه مطلوب الترك بالتالي يكون مكروه إلا أن وجدت معه قراء تصرفه عن ذلك كما ذكرنا في أحكام الفعل النبوي مثال ذلك إنسان صيام الاثنين والخميس يؤثر على نشره للعلم يجعله ضعيفاً بدن فحينئذ نقول له اترك السنة هل الترك هنا مكروه نقول لا ليس مكروها المطلوب لأن الشارع قد طلب منك ترك الصيام نعم حسن الله إلاك في خلالك كثير من الإخوة يسأل عن المتن المفضل في علم الأصول ما تنسح لكم الجواب أن ما هو المتن المفضل في علم الأصول نحن نحتاج إلى الأستاذ أكثر من حاجتنا إلى المتن إذا كان عندك متن عندك وليس عندك أستاذ فاهم له فحينئذ قد ينزل كلام المؤلف على غير مراده فحاجتنا إلى الأستاذ عظم فإذا وجدنا الأستاذ المتمهر في هذا العلم اختار لك من الكتب ما يناسب حالك هل المقلد يعمل برأي عالم واحد أم يعمل برأي عدة من البلدان؟ العام والمقلد إذا سأل عالماً بريء ثمته بذلك، ولا يلزمه أن يسأل الأفضل، بل أي عالم سأله كفى هذا. وذلك لأن الشريعة أمرت بسؤال أهل الذكر ولم تميز بينهم ويدل على هذا إجماع الصحابة فقد كان في عصر الصحابة يسأل المفضول مع وجود الفاضل وفي هذا نشر للعلم والاجتهاد أما إذا اطلعا غير المجتهد على أقوال المفتين وتبين له اختلافها فلان يفتي بالجواز فلان يفتي بالتحريم وفلان يفتي بالوجوب ماذا يفعل غير المجتهد نقول هذا يجب عليه الترجيح بينهم ترجيح بأي شيء حسب العلم والورع والأكثرية لأن الإنسان لا يتبع قول العالم لأنه زيد أو فلان وإنما يتبع قول العالم لأنه يظن أن قوله أقرب للشرع فإذا حصل اختلاف فمن هو الذي قوله أقرب لأن يكون هو الشرع؟ قول الأعلم لأن الشرع في أحد الأقوال الصواب أحد الأقوال وما عداه خطأ إذا كان الصواب في أحد الأقوال فلا بد من التمييز بين هذه الأقوال. الله عز وجل يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من رب. ويقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن يعني أقوى وأرجحه. أما اتباع الإنسان لأحد هذه الأقوال بدون الترجيح بينها فهذا من اتباع الهوى. المذموم شرعاً في قوله ولا تتبعي الهوى يظلك عن سبيل الله ولأنه حينئذ يختار ما يوافق نفسه. نعم يقول السائل يذكر بعض الفقهاء أن التيمم عظيمة فما وجه ذلك؟ هل التيمم عظيمة أو رخصة؟ المحظور هنا ما هو الدخول في الصلاة بدون وضوء؟ الدخول في الصلاة بدون وضوء ما هو علة التحريم وجود الماء فحينئذ التيمم هل هو رخصة أو التيمم مع وجود الماء كما في حال المريض يعد رخصة لأنه استباحة للمحظور والدخول في الصلاة بدون وضوء مع قيام الحاضر وهو وجود الماء هذا يسمى رخصة وأما إن كان تيمم مع عدم الماء فحين يدني المعنى غير موجود لأن المعنى الذي منع من أجله من دخول الصلاة بدون وضوء هو وجود الماء والماء غير موجود وبالتالي يكون التيمم في هذه الحال عزيما أجل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 مثل ما ذكرت قبل قليل أن صفات الاجتهاد أربع واحد معرفة قواعد الأصول والقدرة على تطبيقها اثنين معرفة النصوص الواردة في المسألة مراد الاجتهاد فيها ثلاثة معرفة مواطن الاتفاق والاختلاف أربعة معرفة جزء أو قدر من لغة العرب يمكن الإنسان من فهم الأدلة هل خريج كلية الشريعة حق له الاجتهاد أو لا من يجيب نعم هذا الجواب إذا توفرت فيه هذه الشروط جاز له الاجتهاد وإذا لم تتوفر فيه لم يجز نعم أقولوا بعض الأخوة حسن الله إليك ما هو خلاف الأولى الذي يجعله بعض الأصوليين حقاً من الأحكام خلاف الأولى يعبر عنه بعض الشافعية ويريدون به أمثل الترك السنان ونحوه والجمهور على أن خلاف الأولى نوع من أنواع الكراهه. نعم ما رأيك في قول بعض العلماء أن تعبد الله بالمباحات قد أخطأ؟ تقدم معنا أن الأحكام متعلقة بالأفعال، وأن الفعل ينظر فيه إلى تجرده، ينظر فيه إلى القرآن المحتفى به. فعندما يوجد مع المباح قراءة تنقل إلى الاستحباب هنا دنيا جوز التعبد به مثال هذا النوم مباح نام الإنسان مبكرا ليستيقظ لقيام الليل فهذا أصبح مستحبا ولم يتعبد لله بالمباح وإنما أدخل في المباح صفة قلبته ليكون مستحبا مندوبا ومن أمثلته أو من الأمثلة المقربة له صلاة الفريضة توجد معها أحوال تقلب حكمها. صلاة الفريضة بالنسبة للمحدث حرام صلاة الفريضة بالنسبة للحائض لماذا انقلب الحكم من الوجوب إلى التحريم وجود هذه الأوصاف المحتفة بالحكمة فعندما توجد أوصاف تحتف بالمباح فإنها تقلبه من كونه مباحا إلى كونه مندوبا فحينئذ يشرع التعبد لله به لا باعتبار كونه مباحا وإنما باعتبار أن حكمه تغير لوجود قرائن غيرت حكمه نعم. أحسن الله إليك يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أمور الشبيعة أن كل وحي من الله الصواب من أقوال الوصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأحكام الشرعية وخاصية اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقر على اجتهاد خاطئ لأنه لو كان هناك خطأ في اجتهاده لنزل الوحي بتصويب اجتهاد يقول السائل ما حكم الأخذ بالأيسر من أقوال أهل العلم ما حكم الأخذ بالأيسر من أقوال أهل العلم تقدم معنا أن الإنسان متعبد بالعمل بالشريعة فعند اختلاف أقوال أهل العلم لا يلزم أن يكون الأيسر هو الشرع إذا ما هو الأقرب لأن يكون هو الشرع؟ قول الأعلم وقول الأورع وقول الأكثر إذا أخذ الإنسان بالأيسر فهو في الحقيقة أخذ بما يوافق هواه وشهوته وبالتالي يكون حينئذ ممن اتبع الهوى والله عز وجل يقول ولا تتبع الهواء فيظلك عن سبيل الله أما بالنسبة للمجتهد هو ينظر في الأدلة هو ينظر في الأدلة وترجيحه يكون بمقتضى الأدلة وفي مرات عديدة قد يتيك إنسان ويظن أن الأيسر هو قول ويكون الأيسر في خلاف نضرب لهذا مثالا أو مثالين مسألة حج المرأة بدون محرم قيل يجوز وقيل لا يجوز أيهما أسهل وأيسر سلفته. قد يأتيك إنسان يقول ليسر أن نجيز النساء يذهبن هذا أسهل وهيسر. وفي الحقيقة هذا ليس هو ليسر. <تصفيق> لماذا؟ لأننا إذا قلنا للمرح اجلسي في بيتك ولكن الأجر كاملاً. ولا تشكي نفسك بذهاب وإياب هذا أسهل وأيسر ثم إنها إذا ذهبت قد تفعل ما تفعل من محظورات إحرام أو كلام غير لائق بالإحرام أو نحو ذلك فينقص من الأجرة بينما إذا بقيت كان لها الأجر كاملة فأيهما أيسر ثم الأول يقول يجب عليها أن تحج ولو بدون محرم والثاني يقول إذا لم يكن عندها محرم سقط عنها الوجوب ولا يلحق ذمتها شيء فأيهما أسر مثال آخر تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر قولا أيهما أسهل أنه لا يكفر لا مو باذا الأسهل أسهل للمكلف القول بتكفيره أسهل للمكلف لأننا إذا قلنا بأنه كافر فمعنى أنه لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته ولا قضاء الصيام الذي فاته قد يترك الصلاة خمس سنوات ويترك معها الصيام فإذا قلنا تارك الصلاة كافر قلنا لا يجب عليه القضاء لا للصوم ولا للصلاة وإذا قلنا هو, هو ليس بكافر وإذا قلنا تارك الصلاة ليس بكافر يجب عليك عادة، يجب عليك قضاء الصلوات التي فاتتك كم صلاة صلاة خمس سنوات كل يوم في كل سنة ثلاثمائة واربعة وخمسين في كل يوم خمس صلوات إلى ما لا نهاية ويصوم حق الخمس سنوات مية وخمسين يوم قد تنقص وإذا قلنا بكفره قلنا لا يجب عليه شيء من هذا فأيهما أسهل عليه فحينئذ قد يشتبه على الإنسان الأسهل في مسائل كثيرة فالترجيح بناء على هذا قد يعتوره ويعتريه ما يعتريه نعم عسنا الله إليكم يا بول السائل هل من يخطو إلى المسجد بدون استقلاعية كتابة الخطوات؟ يكتب له أدوها؟ النية شرط للثواب من لم ينوي التقرب لله بالعمل لم يؤجر عليه لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى. لكن هل يشترط أن ينوي الثواب بخصوصه يعني ورد أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له كعدل عشر لقاء وكتبت لهه مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة فرضنا أن إنسانا لا يعلم بهذا الثواب ولم ينوي هذا الثواب لكنه هل للمئه ينوي التقرب لله فنقول حينئذ يحصل على هذا العجر والثواب إذن النية على نوعين نية التقرب لله فهذه شرط للثواب ونية نوع الثواب المرتب على العمل هذه ليست شرط في تحصيل ذلك الثواب نعم أحسن الله إليكم يقول السائل إذا قال الرجل لزوجته البيت حرام عليك فهل تقرب بهذه الكلمة؟ لفظة التحريم التي يطلقها الزوج على زوجته للعلماء فيها أقوال كثيرة منهم من يقول هذه ظهار على صاحبها أن يعتق فإن لم يجد صام شهرين متتابعين وهذا هو ظاهر مذهب الإمام إحمد وهناك من يقول هذا طلاق وهناك من يقول هذا بحسب نية القائل وهناك من يقول بأنها يمين والذي نرى رجحانه هو القول الأخير لقول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعل التحريم يمينا نعم صلى الله عليكم يقول السائل هل النور من أسماء الله تعالى وعليه هل يجوز تسمية بأحد النور؟ قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض، فأضاف النور إليه سبحانه والنور على أنواع وال والمواضف الله على أنواع. النوع الأول فهذه يعبد لها من مثل قوله الرحمن الرحيم والنوع الثاني صفات فهذه لا يعبد لها من مثل بما خلقت بيدي بصفة النوع الثالث أفعال فالأفعال أيضا لا يجوز أن يعبد لها ومن أمثلة قول عز وجل يوم يأتي ربك وقال الله النوع الرابع أخبار يضاف لله خبر فهذا لا يصح أيضا أن يعبد له اللهم نور السماوات ولا هذا ليس من الأسماء وإنما هو من الصفات يدلك على ذلك أنه لم يطلبه وإنما قيده ومن ثم لا يصح أن يعبد له قد يوجد في بعض كلامه العلم إطلاق لفظة النور على أنها اسم كما هو عند ابن القيم لكن مراده بمثل هذا الصفة وليس مراده الاسم صلى الله عليه وسلم هل انكشاف شيء من العورة ولو يسير في الصلاة يبطلها؟ وما إذا كشف شيء مما يجب تغطيته في الصلاة فإن العبد يبادر إلى تغطيته ولا يعد هذا مبطلا للصلاة ما تغطاه قريبا وقد ورد في حديث عمر بن, سلم بن سلمة إنه صلى بقومه إماما، فكان لصغر ثيابه قد تنكشف عورته، حتى قالت قائلتهم من من يصلي خلفه غطوا عنه أستصحبكم، فاشترى له أصحابه ثوبا، ف. مثل هذه الواقعة يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها ومع ذلك لم يأمر بإعادة الصلاة. أحسن الله إليك يقول السائل هل لبس المعالي أو المعني واقفا مكروه؟ ما يلبسه الإنسان في قدميه على أنواع؟ النوع الأول الحذاء. هو الذي ليس له عقب عليه السور مثل أحذيته نوع الثاني النعل يكون له شراك وقد ويكون له عقب في الغالب ف وهناك الخفاف والجوارب فالأحذية لا تدخل في الحكم الذي معنا إنما هو في النعان وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الإنسان عليه وهو واقف وهو رب داود نعم الله إليه يقول السائل نذرت إن رزقني الله عز وجل بوظيفة أن أتصدق إن أزلت راتبها فمات الشخص قبل الوظيفة أماذا ينزمه لا يلزم شيء إذا نذر إنسان نذراً إذا حصل له فعل ومات قبل حصول ذلك الفعل لا يلزمه شيء لأن النذر هنا معلق بالتالي لا يحصل المعلق عليه لبحصوله أما إذا كان المقصود أن الذي مات هو الموظف الذي يؤمل تحصيل الوظيفة من خلاله فحينئذ إذا حصلت له الوظيفة ولو من غير ذلك الشخص وجب عليه الوفاء بنذره والنذر ليس من الأمور المستحبة ابتداء النذر قد النبي صلى الله عليه وسلم النذر وقال إن ما يستخرج به من البخيل. نعم أحسن الله إليه يقول السائل هل من شروط الاجتهاد معرفة علم الأسنان والرجال؟ الاجتهاد على نوعين اجتهاد كامل اجتهاد كامل بحيث يجتهد الإنسان في المسألة في جميع جوانبها ونوع الثاني الاجتهاد في جزء حيث يعتمد في جزء على غيره ويعتمد في جزء الثاني على نفسه وهذا يسمونه الاجتهاد المركب الاجتهاد المركب فيعتمد يكون هناك محدث يحكم على الحديث صحة وضعفا ثم يأخذ يأتي فقيه ويأخذ من هذا المحدث حكمه فيكون الاجتهاد مركبا من اجتهاد المحدث في تصحيح الخبر وتضعيفه ومن اجتهاد الفقيه استنباط الحكم من الدليل وبعضهم قد يسمي هذا الاجتهاد الجماعي فعلى كل من اجتهد في الأمرين أو في جميع جوانب المسألة فهو أقوى من ذلك الشخص الذي اجتهد في جزئها وبنى حكمه في بقيتها على اجتهاد غيره. حسناً الله عليكم يقول السائد هل هناك منزلة بين الاجتهاد والتقليد؟ هل هناك منزلة بين الاجتهاد والتقليد؟ جمهور العصليين يقول لا منزلة بينهما. ويقولون إما أن يأخذ الإنسان بأقوال الفقهاء وأقوال علماء الشريعة فيكون مقلدا وإما أن يأخذ الأحكام من الأدلة فيكون مجتهدا وقد يكون الاجتهاد مجزأا بحيث يكون مجتهدا في بعض المسائل ولا يكون مجتهدا في مسائل أخرى و. هناك طائفة من أهل العلم كابن القيم وبن عبد البر وجماعة يقولون هناك رتبة وسط بين الاجتهاد والتقليد يسمونها رتبة الاتباع رتبة الاتباع وتكون لمن عنده قدرة على الفهم والاستنباط فهذا يسمونه متبع والمسالة نوع استلاحي في ختم هذا الدرس المبارك أسأل الله عز وجل أن ينزل لشيكنا الأجرى والمثوبة وأيامك عزيزي الإسلام والمسلمين ونحب أن ذكر بإخوة بأن درس الأسقع الضادم يوم الخميس رضيلة الشيخ سعد بن يوم بإذن الله عز وجل صلى الله عليه وسلم وعلم ومعكد وعلى آله نصف في الدنيا نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأسأل الله يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصا Hvordan var Lahwailam og Salahwailam og Ali, han var